العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بستكملوا في درسي اليوم ما بدأناه يوم أمس من الحديث في هذه السلسلة المباركة الطيبة عن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن تعرضنا في ضغط أمس لتعريف آل البيت واختلاف العلماء في ذلك والراجح من الأقوال وبعض النصوص من القرآن والسنة في فضلهم وفيما يجب لهم من الحقوق نبدأ كما وعدنا اليوم إن شاء الله تعالى في الحديث عن تراجم نترجم لأعلام آل البيت طبعا آل البيت على التعريف الذي عرفناه عددهم كبير وكثير لكن لا شك أن لهم أعلام ولا شك أن بعضهم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعض ولذلك نحن سنقتصد طبعا في هذه التراجم على معرفة الأعلام والمشهورين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان لهم قدم الصدق وسارقة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته في سيرته ثم من جاء بعدهم ممن كان لهم قدم الصدق في الإسلام وسارقة عظيمة في العلم أو في الجهاد أو في الصلاح أو في غير ذلك من المراطن التي يحمد عليها الناس ويشكرون. ونحن رجحنا في درس أمس أن المقصود بآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تحرم عليهم الصدق مع أزواجه وذريته ولهذا كان مناسبا ونحن نترجم لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أن نبدأ بالترجمة لمن كانوا من أقرب الناس إليه ومن كانوا معه ليلا نهار صباحا ومساء يعيشون أحواله يعرفون أخباره بل يعرفون أسراره ودقائقه صلى الله عليه وآله وسلم فنبدأ بالحديث عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين وضي الله عنهن وأرضاهن ذلك أن الله سبحانه وتعالى اختار أن يكون رسله بشرا كسائر البشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويأتون النساء وغرز فيهم ما غرز في سائر البشر من فطرة الرغبة في الزواج والنكاح وإتيان الولد وأوتوا ما أوتوا من شهوات عامة الناس في هذا الباب وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حبب إليه من نسائه الطيب النساء. ولما قرر بعض القوم أن يعتزل النساء غضب صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا إني أصوم أقوم وأرقد وأصلي وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وهكذا تزوج صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من زوجة وسنحاول إن شاء الله تعالى أن نأتي على تراجم كل من علم أو ثبت أنه قد تزوجهن لأنه كما هو معلوم وقع الخلاف في بعض النساء هل تزوجهن النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يتزوجهن لكننا سنقتصر على ما ثبت أو اتفق أهل العلم على أنهن من زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم ولا يمكن الحديث عن زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن نتحدث عنهن وأن نبدأ بغير السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاه لا من ناحية التسلسل التاريخي فهي أولى نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان مناسبا البداية بها ولا من حيث مكانتها عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد بلغت المكانة والمرتبة التي لم يبلغها غيرها والبلغة المنزلة التي لا يصلها أحد من نسائه صلى الله عليه وآله وسلم حتى لو كانت عائشة الصديقه التي كانت حبيبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمرتبة خديجتها فوق كل المراتب ودرجتها فوق كل الدرجات بل حتى من حيث الفضل عند رب العالمين ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر اللواتي كمنا من النساء لم يذكر من أمهات المؤمنين سوى خديجة رضي الله عنها وأرضاها فلهذا كان مناسبا أن نبدأ بالحديث عنها تلازما مع ما نتحدث عنه هذه الأيام وعما نأخذه هذه الأيام من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن الحديث عن سيرة المعصوم صلى الله عليه وسلم دون الحديث عن خديجة ولا يمكن الحديث عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بعمومها وعن رسالته وعن نبوته دون الحديث عن خديجة. لما كان لها من الفضل العظيم في هذه الدعوة لما كان لها من الصبق الكبير في هذه الدعوة لما كان لها رضي الله عنها وأرضها من أثر في تثبيت النبي عليه الصلاة والسلام في أدق اللحظات حرجاً وخديجة من خويلد رضي الله عنها كانت من أشراف نساء قريش ومن اعلاهن مرتبة وأعلاهن مكانة لم تكن امرأة كسائر النساء وإنما كانت من أعاني نساء القوم في ذلك الوقت كانت رضي الله عنها وأرضاها من خيرة نساء قريش ومن أكثرهن مالا ومن أكثرهن نبلا ومن, ومن أعظمهن منزلة داخل نساء قريش وكان الـ كان الخطاب يتشوفون إلى خطبتها وكان الرجال يتشوفون إلى الزواج بها وكان الذي ينالها والذي يتزوج بها يعلم أنه نال شرفا وأنه نال نبلا بتزوجه بهذه السيدة العظيمة رضي الله عنها وأرضاها وكانت إضافة إلى خلقها ونبلها ومالها كانت امرأة ذات عقل راجح كانت امرأة ذات عقل وازن ذات عقل راجح وسيتأكد هذا الامر بعد اسلامها وبعد ما وقع لها ما وقع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقصة هذا الزواج كما هو معلوم انها كانت تختار من الناس من يضارب لها في مالها تختار من الناس من ترسله بمالها في الرحلات المعروفة التي كان يرحلها اهل قريش للتجارة سواء في الشام او في اليمن فكانت تختار من الناس من من يسافر بمالها ويضارب به ثم بعد ذلك يعود لها بمالها وربح على ما يتفقان بينهما في قسمته فسمعت بهذا الشاب الامين الذي سمي داخل مكة وعرف داخل مكة بأنه الأمين واشتهر عند عامة الناس بصدقه وبأمانته وكانت هي من أكثر الناس مالا فكان طبيعيا أن تلتزئ إلى هذا الرجل الذي اشتهر بهذه الخصال واشتهر بهذه الصفات وعرف الخاص والعام أمانته كان طبيعيا أن تلتزئ إليه لكي يتاجر بمالها وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام قبل المهمة لحاجته صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان يعيش في بيت أبي طالب وبيت أبو طالب معروف أنه كان بيت فقر كان أبو طالب لم يكن رجلا غنيا ولم يكن ذا مال وإنما كان رجلا فقيرا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحتاج وقد اشد عوده وصلوا عوده وبلغ مبلغ الرجال كان لا يمكن أن يعتال على غيره أو أن يبقى أو أن يبقى مع عمه ينال من أعطياته وينال من هباته مع الحاجة ومع الفقر الذي كان عليه أبو طالب في ذلك الوقت ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم بل من, من أمره أنه رعى الغنم على قرار نطل أهل مكة يعني كان في حاجة إلى أن يتقوى وفي حاجة إلى أن يسترزق فكان صلى الله عليه وسلم يحتل ويسبك المهن التي كان عليها غالب الشباب وغالب الناس في ذلك الوقت وهي إما الخروج للرعي وإما الخروج للتجارة فجرب عليه الصلاة والسلام الخروج للرعي ثم لما عرضت عليه خديجة هذا الأمر قبل بذلك فأرسلت معه غلامها ميسر وغلامها ميسر رافق النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرحلة التجارية ورأى كثيرا من أحواله ورأى كثيرا من أخباره واطلع على عظيم صدقه واطلع على عظيم أمانته مما جعله بعد رجوعه مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة وقد تاجر وقام النبي عليه الصلاة والسلام بما يجب عليه القيام به لما رجع إلى مكة لابميصر إلى خليجة يحدثها بكل إعجاب يحدثها بكل عن هذه الرحلة الخاصة الاستثنائية مع هذا الرجل الاستثنائي يحدثها عن اخلاقه عن نبله عن امانته عن خصاله فازداد اعجاب خديجة بالنبي عليه الصلاة والسلام واعجبت به واعجبت بهذه الخصال وكانت اذ ذاك امرأة غير ذات زوج كانت قد تزوجت فيما قبل زوجين ثم طلقت منهم هند ابو هالة وغيره ثم طلقت منهما فكانت هي في الاصل في ذلك الوقت كانت تبحث عن زوج فطبعا شين تسمع مثل هذا الخبر مثل هذه الاخبار ومثل هذه القصص مثل هذه الحكايات عن نبل هذا الرجل عن امانته عن صدقه لا شك ان احين تسمع مثل هذه الاخبار ستشوف نفسها الى ان يكون هذا الرجل زوجا لها وان يكون من نصيبها وان يكون من حظها فلم تجد غضاضة ولم تجد حرجا في أن تكون هي الطالبة للزواج طبعا ليس بطريقة مباشرة لم تكلم النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة في ذلك ولكن هي تشوبت نفسها لهذا الزواج من هذا الرجل فلذلك سلكت في ذلك الوساطات غير المباشرة حتى تنال بغيتها وحتى تنال معربها فتحدثت في ذلك لصديقة لها تطلعها على أسرارها وتطلعها على أخبارها وهي نفيسة بنت مونيا فأخبرتها بذلك وأخبرتها برغبتها بالزواج من هذا الرجل فجاءت المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرضت عليه الأمر وأغرته بالزواج عموما وأغرته بالزواج عموما ثم دلته على خديجة ودلته على شرفها وعلى فضلها وعلى خلقها وعلى مالها وعلى ما رزقت من كل معاني الحسن ومن كل ما يطلب الرجل في المرأة فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن قبلت بي قبلته يعني إذا قبلت بي زوجا أنا أقبل فقبل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الوساطة من نفيشة بنت منيا التي تدخلت في هذا الأمر وفعلا ذلك ما كان خطب جاء النبي عليه الصلاة والسلام ومعه عمه أبو طالب وكذلك عم حمزة بن عبد المطلب فجاء فدخل على خديجة رضي الله عنها ومعها عم لها فأخذ أبو طالب يثني على النبي عليه الصلاة والسلام ويثني على خلقه ويثني على صفاته ومشتهر فيه بين الناس من صدق ومن امانه وكذلك تكلم عمها فأثنى على خديجة وأثنى على خلقها وعلى مكانتها وعلى رفعة ضعجتها بين الناس ثم كان ذلك الزواج المبارك الميمون العظيم الذي كانت له ثمرات عظيمة وعظيمة جدا بين النبي عليه الصلاة والسلام وخديجة رضي الله عنها وأرضاه في الحقيقة المطالع لسيرة السيدة خديجة رضي الله عنها يلحظ شيئا غريبا وهو أن الكل الآن يعلم منزلة السيدة خديجة في الإسلام ومنزلة السيدة خديجة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلة السيدة خديجة في قلوب المؤمنين عامة ومع هذه المنزلة ومع المعرفة بهذه المنزلة لو أنك راجعت تراجم السيدة خديجة في أغلب كتب التاريخ وفي أغلب كتب السيرة ستجد أن الأخبار عنها قليلة وحكاياتها التي داءت في كتب السيرة وكتب التاريخ ليست حكايات كثيرة لو قارنتها مثلا بالسيده عائشة رضي الله عنه وجدت فرقا عظيما فرق عظيم في كثرة الاخبار وكثرة القصص وكثرة الحكايات عن السيدة عائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام لو قارنته بما ذكر عن خديجه ستجد أنه لا وجه للمقارنة اصلا بل الأخبار عن السيده خديجة قليلة وقليلة جدا مع أنه من خلال تلك الأخبار القليلة تستشف عظمه هذه المرأة وتستشف مكانة هذه المرأة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع هذا الزواج المبارك الميمون وحضرته كما قلنا في درس السيرة السيدة حليم السعدية وأهدتها خديجة رضي الله عنها فرحا بها وفرح بقدومها وهي التي أرضعت هذا الرجل النبيل وهي الذي أرضعت هذا الرجل الذي جمع كل هذه الصفات كل صفات النبل وكل صفات المروءة وكل الأخلاق الحميدة والأخلاق الحسنة أهدتها أربعين من الغنم وتم الزواج بين النبي عليه الصلاة والسلام بين خديجة على خلاف بين أهل العلم في سن خديجة رضي الله عنها وليس في سنه صلى الله عليه وآله وسلم يكاد يجمع المؤرخون على أن سن النبي عليه الصلاة والسلام وقت الزواج كان خمسا وعشرين لكن الخلاف وقع في سن خديجة الذي عليه جمهور المؤرخين وجمهور أهل السير أن سن خديجة كان أربعين سنة أنها كانت ذات أربعين سنة والنبي عليه الصلاة والسلام كان صاحب خمسين وعشرين وجاء في بعض الروايات التي ذكرها أيضا بعض المؤرخين ورجحها بعض المعاصرين أنها كانت ذات 28 سنة وحاول بعض المعاصرين حاولوا الترجيح ترجيح رواية 28 على رواية 40 من حيث السنة قالوا هي أرجح إسنادها رغم, لأن رغم ضعف الإسنادين معا إلا أن إسناد 28 هو أقل ضعفا من إسناد 40 ثم قالوا من الناحية المنطقية امرأة ولدت ما, ولد... ما ولدت خديجة من المنطقي أن تكون في الثامنة والعشرين يعني رواية الثمانية والعشرين أقرب من رواية الثامنة لأنه في السن الأربعين حظوظ المرأة في الولادة تقل وتضعف فكلف وأن خديجة لم تلد مرة وراء مرتين وإنما ولدت أكثر من مرة فلهذا رجح رواية الثمانية والعشرين لكن بالعموم خديجة رضي الله عنها كانت أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام سنا ومع ذلك لم يتوانى النبي عليه الصلاة والسلام في الزواج بها والقبول لها لما رأى من نبلها ومن شرفها ومن عظيم أخلاقها وحميد خصالها ولهذا لا حرج على الإنسان إذا كان أراد أن يتزوج وجد زوجة ولا أكبر منه سنا إذا وجدت فيها من الصفات الحميدة ومن الصفات النبيلة ما قد لا يجده في الصغيرات مما قد لا يجده أو ارتاح قلبه لهذه المرأة و. تحرك قلبه لها فلا حرف في ذلك وقد سبغه إلى ذلك خير الخلق وأفضل البشر صلى الله عليه وآله وسلم لا تحكي لنا التاريخ لا يحكي لنا التاريخ كثيرا عن شيء من يوميات النبي عليه الصلاة والسلام مع خديجة في سائر الأيام إلى أن يأتي ذلك الحدث الجلل بعدما النبي عليه الصلاة والسلام أصبح يحبب إليه الخلاء ويحبب إليه التعبد وكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى غار حراء كما قالت عائشة يتحنت فيه الليالي دوات العدد أن يتعبد فيه يبقى أيام وأيام وليالي وهو في غار حراء ثم بعد ذلك يعود هذا قبل النبوة وقبل الرسالة لكنه إعداد إعداد واستعداد للنبوة والرسالة وكانت خديجة رضي الله عنها نعم العون ونعم النصير له عليه الصلاة والسلام في تعبده بحيث كانت تعد له الزاد وكانت تعد له الطعام وكانت تعد له الشراب الذي كان يأخوه معه إذا قصد غور حراء لكي يتحنف تلك اللوالي الليالي إلى أن وقع ما وقع من نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام ونزول جبريل عليه وما وقع له ما وقع من شدة ولا شك أن الحدث جلل وأن الأمر عظيم لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام ارتاع روعا شديدا وخاف خوفا عظيما لأن الأمر غير, الأمر غير عادي حدث غير عادي النبي عليه الصلاة والسلام في الغار وينزل عليه جبريل ويرى جبريل في تلك الوقت على حالته الأصلية ويأخذه ويشده ويشد و و و و و و و و وينزل عليه الوحي القول الثقيل العظيم الشديد ولأول مرة اقرأ, اقرأ باسم ربك الذي خلق فلا شك أن الأمر عظيم بل الأمر مزلزل ولذلك تزعزع كيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتزلزل ورجع هرعا خائفا مرتعبا إلى بيته زملوني زملوني دثروني دثروني أي من شدة ما أصابه من الرجفة ومن شدة ما أصابه ما أصاب جسده من القشعير يطلب التزمين ويطلب التدثير أي يطلب التغطية ويطلب من يهدئ ررعه في موقف جلل عظيم مهما وصفنا ومهما بالغنا في الوصف لا يمكن أن نصف حقيقة الموقف وحقيقة الزعزع والزلزل التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين نزول الوحي عليه لأول مرة إذا إنسان في مثل هذا الموقف العظيم في مثل هذا الموقف الشديد في مثل هذه اللحظات الحرجة في حياته يحتاج إلى من يحتاج إلى, التس... إلى من يثبته يحتاج إلى من يهدئ روعه يحتاج إلى من يرفع له معنوياته يحتاج إلى من يعلي من شأنه يحتاج إلى من يهدئ من أمره ومن يهدئ منك في مثل هذا الموقف؟ أي شخص الشخص الآخر نفسه الذي ستأتي وتحكي له مثل هذه الحادثة الجلل العظيمة وتقول له بأني أنا ينزل علي الوحي هو نفسه سيتزعزع هو نفسه سيتزلزل. إذن أنت تحتاج إلى شخص قوي الجنان شخص قوي القلب قوي العظيمة راجح العقل وازن النهر وازن البصيرة تحتاج إلى شخص من هذه الطينة ولم يجد النبي عليه الصلاة والسلام من تتوفر فيه هذه الصفات العظيمة من ثباتة الجأش ومن قوة القلب ومن شدة العزيمة لم يجد سوى السيدة خديجة رضي الله عنها فإنها وقفت موقفا عظيما تاريخيا سجله لها التاريخ في هذه اللحظات الحرجة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام فيها على هذا الحال من الاضطراب وعلى هذا الحال من الروع والخوف لم يجد إلا خديجة طبعا النبي عليه الصلاة والسلام شك خاف أن يقول الأمر مس لم يصدق أن وحي لعله جن لعله مس لعله مصاب أصاره في عقله لعلها لوثة مسته في عقله لكن خديثة رضي الله عنها برجاحة عقلها ووزانة بصيرتها عرفت كيف تسير الموقف قالت أتخاف على نفسك لا والله لا والله لا يخزيك الله أبدا انظر كيف ترفع المعنويات قالت لا والله لا يخزيك الله أبدا طيب ما بديلها لأن الشخص قد يقول هذا الشخص يعني مثلا أنت في حالة من الاضطراب ويأتي شخص يثبتك ويرفع من أمريك يمدحك تقول لعله يفعل ذلك فقط من أجل أن يرفع من المعنويات وممكن أن يكذب عليك يقول لا لا تخف أنت ما شاء الله كذا وأنت كذا وأنت كذا هو فقط يريد أن يخرجك من تلك الحال قد لا يكون صادقا في دعواه لكن خديجة لتبين صدقها في دعواها وجزمها بأن الله تعالى لن يخزيه أبدا تعطى الأدلة على ذلك إنك تصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق إذا عندي أدلة على أن الله عندي أدل واضح على أن الله تعالى لن يخزيك ابدا الصفات التي فيك تؤهلك لأن تكون, تكون مكرما من الله عز وجل لأن تكون نحميا من أن يكون قد أصابك ما يصيب كثير من الناس من المس ومن لوثاث الأقل ومن غير ذلك أنت وصول للرحم أنت صادق في الحديث أنت مكسب للمعدوم أنت تعين على, على ما تعين الناس على ما يصيبهم وما يأخذهم من النوائب إذا لا يمكن أن يخزيك الله تعالى ولا تتصوروا كم كانت هذه الكلمات بردا وسلاما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكم كان أثرها عظيما في تهدئة روعه. وفي ثبات جأشه، ثم لتزيد الأمر تثبيتا ولتطمئن إن النبي عليه الصلاة والسلام غاية الاطمئنان لأنها هي طبعا جاء في بعض الروايات أنه تقول إنك أنها قالت إنه قد أنزل عليك ما أنزل على موسى يعني هي عرفت بالأمر. لكن لتزيد من تثبيت هذه المسألة لتثبت النبي عليه الصلاة والسلام غاية التثني ولتهدئ من ربعه أبلغ ما يكون التهدئ؟ قالت انطرق معي إلى ورقة بنوفا لأنها عرفت أن هذا الأمر ليس مسا وليس روسا عقليا وإنما هذه رسالة من الله عز وجل طيب من الذي يستطيع أن يدلنا وأن يثبت لنا هذا الأمر وأن يرى إن كانت هذه العلامات حقا هي علامات النبوة وعلامات الرسالة ليس إلا ورقة بن نوفل بن عمها ليس إلا بن عمها ورقة بن نوفل لأنها علمت أنه كان عنده بقايا من علم أهل الكتاب وأن لديه من البشارات ومن العلامات التي تؤهله ليعرف إن كان ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام وحيا ورسالة ونبوة أم أنه مس ولوث من الشيطان فأخذت رضي الله عنها بيد النبي عليه الصلاة والسلام وذهبت به إلى ورقة بن نوفل وقص عليه ما حدث له مع جبريل وكان الجواب المعروف الذي أجاب به ورقة بن نوفل قال والذي نفسي بيده إنه الناموس الأكبر الذي أنزل على موسى فعرف ورقة بن نوفل أنها النبوة وعرف أنها الرسالة بل تمنى ورقة النوفل أن يكون حيا لينصر النبي عليه الصلاة والسلام وليدفع عنه وليدود عنه قال يا ليتني كنت فيها جذعا أي ليتني كنت في الوقت الذي سيؤذيك قومك وسيخرجوك يا ليتني كنت فيها جذعا إذ أخرجك قومك وآدوك والنبي عليه الصلاة والسلام استغرب لأن النبي صل لا يعني شيء الآن النبي عليه الصلاة والسلام لا زال تحت ضغط المفاجأة لا زال تحت تأثير المفاجأة فيخبره ورغم سُبْنَه فلأنه الناموس الأكبر يعني أنه الوحي وأنها النبوة أنها الرسالة ويتمنى أن يكون فيها زداً يتمنى أن يكون قويا متى يتمنى ذلك؟ إذ يخرج ققومك آه إذن القضية فيها إخراج القضية ليست في الأمر السهل القضية فيها أذى قال أو مخرجيهم أليس يخرجونني قال ما زاء رجل بمثل ما جئت به إلا أوذه لا يأتي أحد بمثل ما أوتيت به أي بمثل ما أوتيت به من حق بمثل ما أوتيت به من رسالة بمثل ما أوتيت به من نبوة إلا آذاه قومه وأخرجوه قال ويا ليتني كنت, كنت فيها حيا فأنصرك نصرا مؤذرا أي ليتني كنت ذلك اليوم ليتني كنت ذلك الوقت حتى أنصرك على أعدائك وعلى مقادشيك نصرا مؤذرا ورغم ما ذكره ورقة ابن نوفل وما أخبر به من إيذائي قوم النبي عليه الصلاة والسلام له وإخراجهم له من بلده إلا أن لا شك أن ذهبه إلى ورقة كان من العوامل التي ساهمت بشكل كبير في تثبيت روع النبي عليه الصلاة والسلام وفي استيقانه بأن ما نزل عليه هو الحق وأنه نبي ورسول من الله سبحانه وتعالى والفضل في ذلك كله بعد الله عز وجل بالسيدة خديشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها التي كان لها دور عظيم في هذه اللحظات الحرجة وكانت رضي الله عنها أول من آمن به صلى الله عليه وآله وسلم وطبعا كانت له في دعوته وكانت له في رسالته نعم النصير كانت له نعم العبد كانت له معينا وكانت له, وكانت له دعما وسنبا ولم تتوانى رضي الله عنها وأرضاها في أن تبذل كل ما تملك وكل ما تستطيع في نصر النبي عليه الصلاة والسلام وفي الدود عنه وفي حمايته في دعوته ولذلك لا غرض ولا عجب أن يكون لها من المحبة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس بغيرها ولا غرض ولا عجب أن ينالها من الفضل ما لم ينال غيرها فقد كانت فقد كانت المرأة الوحيدة بهذه الأم التي كملت كما في حديث فقد كانت مع فاطمة المرأة ثاني فاطمة يعني يعني بنتها يعني نتاجها كانت مع السيد فاطمة التي هي بنتها ونتاجها المرأتان الوحيدتان من سائر, من سائر هذه الأمة اللواتي كمن من النساء ولا غرض ولا عجب أن يرسل لها الله سبحانه وتعالى جبريل يقرئها السلام من ربها كما تبت في الصحيح فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام قال, قال, قال, قال, قال يا خديجة إن جبريل يقرئك من ربك السلام ويبشرك في الجنة بقصر من لا, نص لا سخد فيه ولا نصب بقفر من قفر لا نصب فيه ولا سخد فلا غر أن يأتيها السلام من الله سبحانه وتعالى ولا غر أن تنال هذه المنزلة الكبيرة وهذه المنزلة العظمى وهي أول من أسم من هذه الأمة وهي أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة وهي اعظم من نفر النبي صلى الله عليه وسلم في, هذه في دعوته ولما كان يوم الشعب وخرج عليه الصلاة والسلام أخرجه قومه مع بني هاشم أخرج إلى الشعب وبقي مدة طويلة وهم يعانون من شدة الجوع ومن شدة الشضر لا يجدون ما يطعمونه حتى كما يحكي سعد بن أبي وقاص حتى إنهم لا يأخذون الورق من الشجر فينضغونها ليسدوا رمق الجوع كانت خديجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وولدت خديجه للنبي عليه الصلاة والسلام وهو الأمر الذي تميزت به دون غيرها من النساء اللهم ما كان من ماريا القبطية التي كانت جارية ولم تكن زوجها فقد لحكمة من الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى حرم النبي عليه الصلاة والسلام من أن يرى نسله لا من بريه ولا من بناته الا من خديجة رضي الله عنها ولدت له النب له خديجة القاسم وبه كان يكنى صلى الله عليه وآله وسلم وولدت له عبد الله وهو المعروف بالطيب والمعروف بالطاهر وولدت له صلى الله عليه وآله وسلم ولدت له زينب وهي كبرى بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأم كلثوم ورقية ثم السيدة ساطم الزهراء رضي الله عنهن أجمعين وطبعا في حديثنا عن آل البيت لابد أن نتعرض بعد الانتهاء من زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم لابد أن نترجم لبناته رضي الله عنهن وأرضهن وهذه مزيئة أيضا امتازت بها خديجة رضي الله عنها وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ذلك لها من مزاياها ثم ما لبثا النبي عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه من شعب أبي طالب ما لبث النبي عليه الصلاة والسلام أن فجع بفاجعة عظيمة وقد كانت عظيمة وشديدة على قلبه وهي موت عمه أبي طالب ما لبث أن مات عمه أبي طالب الذي كان له نصيرا وسندا والذي تحمل من أجله ما تحمل والذي وقف في وجه قويش لمدة طويلة ودافع عن ابن أخيه دفاعا مستميثا وذب عنه ذبا شديدا فلا شك أن موته وفراقه كان شديدا وعظيما وكان وقحه مؤلما على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي زاد من ألمه صلوات ربي وسلامه عليه في هذا العام أنه لم يكد يمضي الشهر أو الشهر وبضعة أيام بعد وفاة عمه أبي طالب حتى اتحقت أيضا السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها بالرفيق الأعلى فتركت فراغا هائلا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان حزنه صلى الله عليه وآله وسلم شديدا وعظيما عليها بل سمي هذا العام كله سمي بعام الحزن لأن النبي عليه الصلاة والسلام فقد فيه شخصين عزيزين على قلبه مقربين إلى نفسه كان يحبهما محبة عظيمة وكان له نعم العضد ونعم النصير في رسالته وفي نبوته وهكذا مضت السيدة خديجة رضي الله عنها إلى الرفيق الأعلى لكن السؤال هل خرجت خديجة بموتها؟ هل بخروج خديجة من الدنيا خرجت من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كلا لم يكن ذلك أبداً لم تخرج خديجة أبدا من حياة النبي عليه الصلاة والسلام بل بقيت ماكثة في كل حياته بل بقي النبي عليه الصلاة والسلام دائما الوفاء لها طول حياته مما س... حتى إن ذلك سبب غيرة لباقي النساء وخاصة السيدة عائشة رضي الله عنها السيدة عائشة رضي الله عنها بما آتها الله أيضا من حسن وبما آتها من عظيم الأخلاق وبما النبي عليه الصلاة والسلام حاولت واجتهدت في أن تحل محل السيدة خديجه لكن كل محاولاتها في ذلك باءت بالفشل النبي عليه الصلاة والسلام بقيت خديجه راسخة في قلبه كل الرسوخ بقيت ذكراها عالقة بأطله كل العلوق. لما النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هاجر إلى المدينة وقع ما وقع حصلت معركة بدر وقعت معركة بدر وكان من بين أسارة بدر أبو العاص بن الربيع الذي هو زوج السيدة زينب كان من بين الأسرى أبو العاص بن الربيع الذي هو زوج السيدة زينب فزينب كانت إداك لازالت منك فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستعطفه أن يطلق أسر زوجها فلما أرسلت أرسلت شيئا لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عذكي ورق قلبه وحن ودفعه ذلك إلى أن يطلب من أصحابه إلى أن يطلق أثير منكه فماذا أرسلت؟ أرسلت قلادة كانت قد أهدتها خديجة لزينب يوم زواجها أرسلت قلادة كانت لخديجة واعطتها لبنتها يوم زواجها النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى تلك القلادة أخذ يركي وأخذ يدمه وطلب من أصحابه أن يفكوا أسيرها لتعلم أن خديجة رضي الله عنها بقيت دائما في خلد النبي عليه الصلاة والسلام ولهان مرة وهو مع عائشة ومع غيرها وقد طرق الباب طرق الباب تذكر قال اللهم هالا وهالة التي هي أخت السيدة خديجة قال اللهم هاله يعني ارتاعوا قذب يعني تذكر السيدة خديجة يعني كأنه شم رائحة السيدة خديجة وفرح بالشري ذلك بمجرد ما سمع الطرق على الباب قال اللهم هاله يعني يتمنى من الله عز وجل أن تكون فعلا أخت السيدة خديجة أن تحل عليه رائحة السيدة خديجة ولا شك أن هذا الموقف لم يمر على السيدة عائشة بسهولة ولهذا غضبت لهذا الامر وغضبت لي فرح النبي عليه الصلاة والسلام بقدوم, بقدوم السيده خليجة واثارها هذا الامر واغضبها هذا الامر وعبرت عن ذلك الغضب وعبرت عن ذلك الغضب في خطابها للنبي عليه الصلاة والسلام قالت لا تزال وتذكر تبكل امرأة عجوزا قد هلك امرأة عجوزا شمطاء الخدين قد هلكت في الظهر وقد أبدلك الله خيرا منها أنت لا زل تذكر لنا هذه المرأة العجوز الكبيرة السن شمطاء الخدين يعني خداها قد تمشتها لكبرها وقد هلكت ماتت وفنيت وذهبت عند ربها ولا تزال تذكر لنا هذه المرأة ولا تزال تهتز ولا تزال ملامح وجهك تتغير وتتبدل لذكر هذه المرأة العجوز وليس الغراضة في تصرف عائشة وقد علمنا وسنعلم عن شدة غيرتها لبالتها أنها لم تكن تغار من امرأة ممن هن معها في البيت حيات مثل ما كانت تغار من خليزة المرأة الميتة في قبرها لكن الغراب من رد فعل النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الكلام من عائشه غضب غضبا شديدا وقام وتغيرت ملامح وجهه وغضب لما ذكرته عائشه في حق السيده خديجه وخصوصا الذي والذي أثاره أعظم ما اثاره في كلام السيده خديجه في كلام السيده عائشه ليس وصفها لخديجه ولكن أكثر ما أثاره عبارة وقد ابدلك الله خيرا منها غضب لها صلى الله عليه وآله وسلم فقال غضبا قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها من قال إنه أبدلني خيرا منها آمنت بي اذ كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني في مالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني من غيرها إذا من هي هذه المرأة التي أبدلني الله إياها من من أمهات المؤمنين غير السيدة خديجة كانت أول من آمن به إذ كفر به الناس وكانت أول من صدقه إذ, إذ, إذ, إذ كذبه الناس وكانت مواسية له بماله إذ حرمه الناس ورزق بها من الولد من هاته لا يوجد ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما الذكر للسيدة خديجة بل كان إذا كانت إذا ذبحت الذبيحة عنده كانت إذا ذبحت الذبيحة عنده أخذ لحمها فوزعها على صوح حبات خديجة من شدة وفائه لها ومن شدة تعلقه بها لذرجة أن عائسة رضي الله عنها وهي في نوبات الغضب ونراضات الغير التي تجاعة بسبب شدة تعلق النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة تقول له يا رسول الله كأن ليس في الدنيا امرأة غيرها ألا يوجد في الدنيا غير خديجة دائم الحديث خديجة خديجة خديجة لا يوجد في, لا يوجد في هذه الدنيا سوى هذه المرأة كأن في الدنيا امرأة إلا خديجة وانظر إلى تعبير النبي عليه الصلاة والسلام انظر حقيقة تعبير جد بديع انظر إلى تعبير النبي عليه الصلاة والسلام تعبير غاية كما, يسمون كما يقولون اليوم الرومانسية تعبير غاية في الرومانسية غاية في العاطفة انظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في عبارة قليلة الحروف لكنها بليغة المعنى قال إني قد رزقت حبها يعني شيء لا يمكن هل الرزق يمكن أن ينفصل عن الإنسان لا يمكن للإنسان شيء رزق من الله عز وجل شيء لا يمكن له أن ينفصل عنه قال إني قد رزقت حبها كلمة غاية في البراغة إني قد رزقت حبها فلذلك لا عجب وقد رزق النبي عليه الصلاة والسلام حب هذه المرأة أن تكون لها هذه المنزلة وأن تكون لها هذه المرتبة وأن تكون لها هذه المكانة وأن تكون على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن تكون أفضل نساء هذه الأم على الإطلاق رضي الله عنها وأرضاها وصلى الله عليها وعلى آله وسلم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين